قَدَّرَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقًا مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقًا فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ